يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا تحدثنا في الحلقة الماضية حول قول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم وأنه يستثنى من ذلك ميتة البحر والدم غير المسفوح وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أحل له ولأمته ميتتين ودمين أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال وسيأتي الكلام على هذا الحديث في الانعام إن شاء الله تعالى وعنه صلى الله عليه وسلم في البحر هو الحل ميتته أخرجه مالك وأصحاب السنن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 فيما مات منه في البحر وطفى على وجه الماء فقال فيه هو مكروه الأكل بخلاف ما قتله إنسان أو حسر عنه البحر فمات فإنه مباح الأكل عنده وأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر كالضفادع والسلحفاه والسرطان وترسل الماء فقد اختلف فيه العلماء فذهب مالك بن أنس إلى أن ميتة البحر من ذلك كله مباحة الأكل وسواء مات بنفسه ووجد طافية أو بالاصطياد أو أخرج حيا أو ألقي في النار أو دس في طين وقال ابن نافع وابن دينار ميتة البحر مما يعيش في البر نجسة ونقل ابن عرفه قولا ثالثا بالفرق بين أن يموت في الماء فيكون طاهرا أو في البر فيكون نجسا وعزاه لعيسى عن ابن القاسم والضفادع البحرية عند مالك مباحة الأكل وإن ماتت فيه وفي المدونة ولا بأس بأكل الضفادع وإن ماتت لأنها من صيد الماء انتهى أما ميتة الضفادع البرية فهي حرام بلا خلاف بين العلماء وأظهر الأقوال منع الضفادع مطلقا ولو ذكيت لقيام الدليل على ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما كلب الماء وخنزيره، فالمشهور من مذهب مالك فيها الكراهة. قال خليل ابن إسحاق المالكي في مختصره عاطفا على ما يكره، وكلب ماء وخنزيره. وقال الباجي: أما كلب البحر وخنزيره، فروى ابن شعبان أنه مكروه. وقاله ابن حبيب. وقال ابن القاسم في المدونه لم يكن مالك يجيبنا في خنزير الماء بشيء ويقول أنتم تقولون خنزير وقال ابن القاسم وأنا أتقيه ولو أكله رجل لم أره حراما هذا هو حاصل مذهب مالك في المسألة وحجته في إباحة ميتة الحيوان البحري الذي كان يعيش في البر أولا قوله تعالى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 وقد تقرر في الأصول أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة كان من صيغ العموم كقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره وقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإليه أشار في مراق السعود بقوله عاطفا على صيغ العموم وما معرفا بأل قد وجد أو بإضافة إلى معرفي إذا تحقق الخصوص قد نفي وبه نعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم ميتته يعم بظاهره كل ميتة مما في البحر ومذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة هو أن ما لا يعيش إلا في البحر فميتته حلال بلا خلاف سواء كان طافيا على الماء أم لا وأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر فأصح الأقوال فيه وهو المنصوص عن الشافعي في الأم ومختصر المزني واختلاف العراقيين أن ميتته كله حلال للأدلة التي قدمنا آنفا ومقابله قولان أحدهما منع ميتة البحري الذي يعيش في البر مطلقا الثاني التفصيل بينما يؤكل نظيره في البر كالبقرة والشاه فتباح ميتة البحري منه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 والطافي منه وغيره سواء وأما ما يعيش في البر من حيوان البحر فميتته عنده حرام فلا بد من ذكاته إلا ما لادم دم فيه كالسرطان فإنه يباح عنده من غير ذكاه واحتج لعدم إباحة ميتة ما يعيش في البر بأنه حيوان يعيش في البر له نفس سائلة فلم يبح بغير ذكاه كالطير وحمل الأدلة التي ذكرنا على خصوص ما لا يعيش إلا في البحر انتهى وكلب الماء عنده إذا ذكي حلال ولا يخفى أن تخصيص الأدلة العامة يحتاج إلى نص فمذهب مالك والشافعي أظهر دليلا والله تعالى أعلم ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن كل ما يعيش في البر لا يؤكل البحري منه اصلا لأنه مستخبث وأما ما لا يعيش إلا في البحر وهو الحوت بأنواعه فميتته عنده حلال إلا إذا مات حتفا فيه في البحر وطفى على وجه الماء فإنه يكره أكله عنده فما قتله إنسان أو حسر عنه البحر فمات حلال عنده بخلاف الطافي على وجه الماء وحجته فيما يعيش في البر منه أنه مستخبث والله تعالى يقول ويحرم عليهم الخبائث وحجته في كراهة السمك الطافي ما رواه أبو داود في سننه حدثنا أحمد بن عبده حدثنا يحيى بن سليم الطائفي حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه انتهى قال أبو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير قفوه على جابر وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وأجاب الجمهور عن الاحتجاج الأول بأن ألفاظ النصوص عامة في ميتة البحر وأن تخصيص النص العام لا بد له من دليل من كتاب أو سنة يدل على التخصيص كما تقدم ومطلق الدعاء أنه خبيث لا يرد به عموم الأدلة الصريحة في عموم ميتة البحر وعن الاحتجاج الثاني بتضعيف حديث جابر المذكور. قال النووي في شرح المهذب ما نصه وأما الجواب عن حديث جابر الذي احتج به الأولون فهو أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء فكيف وهو معارض بما ذكرناه من دلائل الكتاب والسنة واقاويل الصحابة رضي الله عنهم المنتشرة وهذا الحديث من روايه يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر قال البيهقي يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم سيء الحفظ قال وقد رواه غيره عن إسماعيل بن أمية موقوفا على جابر قال وقال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال ليس هو بمحفوظ ويروى عن جابر خلافه قال ولا أعرف لأثر ابن أمية عن أبي الزبير شيئا قال البيهقي وقد رواه أيضا يحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير مرفوعة ويحيى بن أبي أنيسة متروك لا يحتج به قال ورواه عبد العزيز ابن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعة وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به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 في اللقاء القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.